السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته إ ل ى شيوخنا ا ل أ ف ا ض ل إ ل ى ا ل أ خ و ة جميعا نرحب بكم في هذا المؤتمر وفي نشيد الافتتاح وهو من القلب إلى القلب. إلى ضيوفنا الكرام. إلى أخوتنا شاركونا هذا أهل من الكرام المؤتمر لكم طيب المقام فسلام عليكم يا أهل السلام الذين رادين القلب القلب يا إلى إلى إلى طيب س ل ا م عليكم س ل سلام ا م ض ي و ع ه ا ل ت م ف ط ا ب ا ل م م ق ا س ي للعلوم م فطاب ا ل ا س ل ا م ل ي م س ل ا موسوعه ع ل ي ك ل ا ل س ل ا م ب ل س ي للعلوم الاسلاميه س ل ا م عليكم ي ا أ ه ل السلام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا اهل السلام يا اهل ا ل م خ ا ف ة اهل الصفا حللتم علينا فنعم الوفاء يا اهل ا ل م خ ا ف ة اهل الصفا حللتم علينا فنعم الوفاء فكان العناق وكان اللقاء فاهلا وسهلا بطول البقاء فكان العناق م و س ه ل ا ب و ل البقاء سلام ع ل ي ك م س ل ا م س ل ا م ي و ف ا حللتم ف ط ا ب ا ل م م ق ا س ل ل ا م ع ي ك م س ل ا ل ع ل ي ك م الاسلاميه سلام, سلام, سلام عليكم يا أهل السلام عليكم اهل يا نفوس تاقت ف ح المسير الإخاء فحق, فحق وحق المصير. نفوس المصير خ ذ فحق المسير فحق ا ل إ خ ا ء وحق المصير قلوب ت ص ا ق ت فزال العسير فطار العسير طريق يسير نفوس تأخذ فحق تاخذ شركه الهدى شركه د ع س ي ه غير م ع ل ي ك م س ل ا م س ل ا م ص ي و ن اجتماعي ل المقام سلام ل ك م سلام سلام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليكم سلام سلام عليكم أهل عليكم يا سلام عليكم يا أهل السلام. عليكم اهل يا نفوس تاخت فحق المسير فحق الاخاء وحق, وحق المصير قلوب تصافت ل فزال ا ل ع ص ي ر فصار العسير طريقا يسير قلوب تصافت فذال فصار ا ل ع سلام ي ر طريقا عليكم سلام سلام قيوفا فطاب المقام حللتم سلام عليكم سلام سلام سلام ل ع يا ك م س ل م س ل اهل م سلام عليكم يا أ السلام سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا أ ه ل السلام سلكنا طريقا جميع الهدى كتبنا مدادا ثلاثه الشفاه ة سلكنا ل جميعا ا طريق بتلك الجباه قلبنا النجاة ل رجونا رضا ا س م عليكم سلام سلام ي و ف فطاب ا المقام حللتم س ل ا م ع ل ي ك م س ل ا م س ل ا م ي و ف ا حللتم ف ط ا ب ا ل م م ق ا س ل ل ا م ع ي ك م س ل ا م س ل ا سلام م ع ل ي ك م ي ا أ ه ل ا ل س ل ا م سلام ل ع ي ك م سلام, عليكم يا أهل السلام سلام, عليكم سلام م و س م ع ه ا م ن ا ب ل س ي ا ل ع ل و م الاسلاميه ق ا ل د ا ة كتبنا مدادا ثلثه الشفاه سلفنا جميعا طريق الهدى ط ا ب المقام سلام عليكم سلام سلام ضيوفا ح ل ل فطاب المقام سلام عليكم سلام سلام. سلام عليكم, سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم يا اهل السلام سلام عليكم يا اهل السلام اخواننا كما عودنا ضيوفنا الافاضل ان يكونوا كرماء معنا ب ع د ة طرق فقبل أ ن ننتقل الى ا ل م ح ا ض ر ة ا ل أ و ل ى وحتى كنوع من التمهيد لها سيدركه ا ل ا خ و ة فورا س ي د ر ك ك ل ه ا ونوع ا ل م ح ا ض ر ة بمجرد أ ن يسمعوا تلك ا ل ف ق ر ة ا ل ق ص ي ر ة ا ل ق ا د م ة ف إ ن ن ا ندعو أ خ ا ن ا الشيخ عائض القرني لكي يعطينا ك ل م ة ق ص ي ر ة و ق ص ي د ة تمهدنا إ ن شاء الله لهذه المحاضره ة بسم ا ل ل الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا ب ط ي ر ا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بعباده ب خ وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر واراد شكورا والصلاه والسلام على رسول الله اذن الخير التي وعت رساله السماء فبلغتها للبشريه هدى به الله الانسانيه وزعزع به كيان الوثنيه سلام عليكم ورحمه من الله وبركاته سلام عليكم يا اهل العطاء وسلام عليكم يا اهل التضحيه وسلام عليكم يا اهل البذل تقدمتم علينا فكنتم المتقدمين تقدمتم في ا ل ك ل م ة وتقدمتم في العمل وتقدمتم في ا ل إ ن ت ا ج فكنتم بحق كما قال الهذل ي ولو قبل ما ب ك ا ه ا بكيت ص ب ا ب ة بتعدى شفيت النفس قبل التندم ي ولكن بكت قبلي فهيج للبكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم ي و إ ن ن ي لاشعر ب م ق ط و ع ة ترسل الحب إ ن كان للعلم حب وما أ ت ى بالحب الا العلم في مثل هذا اللقاء يوم تتعانق القلوب قبل ا ل أ ع ن ا ف ويوم تتصافح ا ل أ ر و ا ح قبل ا ل أ ي د ي يقول قال ل ل م ح ب و ب لما زرته من ببابي قلت بالباب أ ن ا قال لي أ خ ط أ ت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أ ط ر ق الباب عليه موهنا قال لي من أ ن ت قلت انظر فما ثم إ ل ا أ ن ت بالباب هنا قال لي أ ح س ن ت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أ ن انا فادخل يا أ يا كل مسلم إ ل ى قلبي لندخل إ ل ى قلوبكم وهذه مقطوعه باسم المجاهدين ا ل أ ف غ ا ن الذين أ ث ب ت و ا أ ن البقاء للا اله إ ل ا الله و أ ن الثبات دائما وابدا للا اله إ ل ا الله و أ ن النصر دائما إ ل ى إ ل ه إ ل ا الله مروا بقلبي فقد أ ص غ ى له البان لي في حمى الحب أ ص ح ا ب وجيران نعم لك الله ما قد تبت من وله أ م ا لكم صاحبي صبر وسلوان إ ذ ا طلبت مثالا من غرومتنا يكفيك عن مضرب ا ل أ م ث ا ل أ ف غ ا ن يا أ م ة النصر و ا ل أ ر و ا ح أ ث م ا ن في ش د ة الرعب ما هان وما لان هم الرعود هم ا ل ر ع ولكن د و لا خفوت لهم خسف ونسف وتدمير وبركان مسددون غطاريف جحاجحه صيد بهاليل أ ش ي ا خ وسبان شم ا ل أ ن و ف ي إ ذ ا هزوا ل م ع ر ك ة تسابقت عندها أ س د وغربان كم حنطوا بالدم القاني ملابسهم لمجدهم من رؤوس الخصم تيجان كم ملحد م ا ج ن ظن الحقوق له زفوا له الموت مرا وهو مجان كم ملحد ماجن ظن الحقوق له ماجن ظن زفوا له الموت مرا وهو مجان وبل شفي أ ت ى كالعير منتخيا ر أ ى المنايا ف أ ض ح ى وهو جعلان ردوه كالقرب لو بيعت سلامته بشعبه لشراها وهو جذلان فروا على نغم البازوك في غسق فقهقهت للكلاشنكوف نيران فروا على نغم البازوك في غسق فقهقهت للكلا شنكوف م ي ر ا ن يسعى فيعثر في س ر و ا ل خيبته في اذنه من رصاص الحق خ ر ص ا ن سياف في ح ك م ة شاه ب م م ل ك ة لها من الدهر طول الحق برهان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليكم ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبشائر الغد ويقدمه في ا ل م ح ا ض ر ة أ خ و ن ا ربحي البشتاوي بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من ش ر ر أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهد ي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن سيدنا محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم يقول الله كتب الله أن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز وتعالى الله الله لأغلبن الله سبحانه أنا كتب إن الذين إ ن مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة وامروا أ م ر و ب ا ل ع ف و و م ر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه ة الدعوة الإسلامية الأمور وحاضرتنا وبشائر الغد ل ي ي ق الامور ا أ س ت ذ الدكتور عبدالله ا ع ز الأستاذ ا ل ت د ك عبدالله عزام عام مواليد مدينة السيلة الحارفية المختلة بفلسطين من 1941 وقد أ ن ه ى د ر ا س ة اللسانس في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة من ج ا م ع ة دمشق عام ست وستين وانهى د ر ا س ة الماجستير من ا ل أ ز ه ر الشريف عام تسعه وستين وانهى ر س ا ل ة الدكتوراه عام ثلاثه وسبعين وقد عمل حتى عام ثمانين مدرسا في ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة ا ل ج ا م ع ة ا ل ا ر د ن ي ة ثم آ ث ر أ ن يكون مع ا ل إ خ و ة المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن ولا يزال هناك ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يفتح له فتحا ل ن ب ي ن ا و أ ت ر ك ك م معه ومع محاضرته ه إن الحمد ل ل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 ف ص ل ى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ة السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ب د ا حديثي هذا ب أ ن اقول جزى الله ا ل ا خ و ة في ر ا ب ط ة الشباب المسلم العربي خير الجزاء ل أ ن ه م مكنوني من اللقاء بهذه الوجوه التي أ ر ج ى الله عز وجل أ ن يجعلها جندا ل ن ص ر ة دينه و إ ع ل ا ء شريعته ورفع لوائه و إ ع ز ا ز مبادئه إ ن ه سميع قريب مجيب ومن أ ر ا د ان ي ز ل في العطاء فليكن جزاك الله خيرا فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء من حضر ومن حضر لهذه ا ل م ح ا ض ر ة خيرا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة جئتكم من أ ر ض تعيشونها بقلوبكم وتحيون معها بارواحكم و ل ق ب تركت ورائي م ع ر ك ة ش د ي د ة تدور رحاها بين خوست و ق ا ر د ي د وعلى طول سبعين كيلو مترا لا تدع السماء شيئا من حممها إ ل ا ص ب ت ولا ا ل أ ر ض شيئا من براكينها إ ل ا ف ج ر ت وقد كنت مترددا في المجيء فجئت وروحي بقيت ناس واتصلت صباحا بهم وقالوا ا ل م ع ر ك ة لا زالت ش د ي د ة وجنود الله عز وجل يقدمون شهيد ة ل و الشهيد وفي ا ل أ ن س قدم إ خ و ا ن ك م العرب بجانب إ خ و ا ن ك م ا ل أ ب غ ا ن الذين قدموا الكثير الكثير فيها على ه ذ ا الطريق قدموا ثلاث شهداء أ ح د ه م من ا ل ج ز ي ر ة من ا ل س ع و د ي ة و ا ل آ خ ر من اليمن والثالث من س و ر ي ا ر ج ا ن ي ا ل إ خ و ة أ ن أ س ت ح ث منكم أ ن تطلبوا وتضرعوا إ ل ى الله عز وجل أ ن ينزل النصر على جنده وان يثبت أ ح ب ا ب ه في هذه ا ل م ع ر ك ة التي تمثل جزءا من الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ل ث ة التي تدور رحاها فوق ب ق ع ة ص غ ي ر ة من ا ل أ ر ض اسمها أ ف غ ا ن س ت ا ن وفوق رؤوس شعب واحد اسمه الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي المسلم ف ا د ع الله لهم أ ن يثبتهم على هذا الطريق ووالله لقد علمونا أ ن هذا الدين لا يصنع إ ل ا من خلال أ ت ل ا ل الشهداء ولا يبنى ولن يشاد إ ل ا على بحور الدماء وفوقه س ف ي ن ة السلام فيها القوم يرددون ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وامامهم تلك الكلمات النبويه الشريفه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وعلى طور الطريق وهم يتجرعون الغصص ويعانون مسيره ا ل آ ل ا م والمراره أ م ا م ه م العذاب العذب و ا ل م ر ا ر ة ا ل ح ل و ة وهم يرددون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش, المر رجل من خير معاش الناس م م ر رجل خير م ع ش ا ا ل ن رجل آ خ ذ بعنان فرسه ي ط و ر على متنه كلما سمع ه ي ع ة أ و ف ز ع ة طار إ ل ي ه ا يبتغي الموت م ض ا ن يا ايها ا ل ا خ و ة أ ب ش ر و ا ف ا ل ج ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ن ت ص ر ة لا م ح ا ل ة ب إ ذ ن الله قدر مقدور وغيب م ف ت و ر ولكننا نجد ن م ض ا ت ه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 إ ن ا لننصر رسلنا والذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم يقوم ا ل أ ش ه ا د فدين الله منتصف باذن الله مهما طال الطريق و ا ل أ ي ا م توضح هذه ا ل ح ق ي ق ة بعد ا ل ع و د ة إ ل ى الله بعد تلك ا ل غ ر ب ة التي اخذت بخناق ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة زمنا طويلا و ح ف ب ة متطاوله اما الامور التي تجعلني اؤكد ان بشائر الغد ق ا د م ة على ا ل د ع و ة ا ل ا س ل ا م ي ة فهي مبررات واسباب ك ث ي ر ة وعلى ر أ س هذه ا ل م ب ر ر ا ت ان هذا الدين دين الانسان دين ا ل ف ط ر ة والسبب الثاني افلاس الحضارات ا ل م ا د ي ة في الارض كلها والسبب الثالث النصوص التي وردت في الكتاب و ا ل س ن ة والسبب الرابع السنة ا ل ص ح و ة ا ل ا س ل ا م ي ة والمبشرات في واقع ا ل ح ي ا ة اما السبب الاول وهو ان هذا الدين دين الله عز وجل و ا ل ف ط ر ة لا يمكن ان ترتاح ولا ان تعيش ب س ك ي ن ة الا في ف ي ء هذا الدين تسمعها من خلال النظم الكريم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 الدين القيم و ف ط ر ة الناس التي هو ا ل ف ط ر ة التي فطر الله الناس ع ل ي ه إ ن ه ما من مولود يولد إ ل ا ويولد على ا ل ف ط ر ة كما روى مسلم ف أ ب و ا ه يهودانه أ و ي م ج س ا ن ه أ و ينصرانه وهذا الدين هو قد انزل من عند رب العالمين الذي صنع بيديه هذا ا ل إ ن س ا ن وخلقه وعلم ما يوافقه وعلم أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن مركب يسير على س ك ة من حافتين ح ا ف ة الروح و ح ا ف ة الجسد فلا هو يعيش بالانسان في عالم المثل بعيدا عن ارض الواقع ولا يهبط به ب ه ي م ة في عالم الغرائز وفي مستنقع الجنس يعلم ان له سبحانه الذي خلقه يعلم ان له غرائز وحاجات لا بد ان تشبع بطريق نظيف وسلوك طاهر ويعلم أ ن له روحا لا بد من إ ش ب ا ع ه ا عن طريق العبادات التي افترضها رب ا ل ع ز ة والفلسفات كلها إ م ا جنحت بهذا ا ل إ ن س ا ن إ ل ى حافة هذه ا ل ح ا ف ة أ و هوت به إ ل ى تلك ا ل ح ا ف ة إما انها حاولت ان تطير به بجناح واحد في عالم المثل مع اغماض النظر عن حاجاته وغرائزه كما فعلت ا ل ك ن ي س ة يوم ان ارادت ان تهرب من شهوات ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة فابتدعتها رهبانية, رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم ولم تستطع ا ل ف ط ر ة طويلا أ ن تصبر بعيدا عن حاجاتها وضروراتها فتحولت الكنائس و ا ل أ د ي ر ة وبعد حين من الزمن إ ل ى أ م ا ك ن ل ل خ ط ي ئ ة وبرات ل ل ر ذ ي ف وحاولت ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة ا ل ح د ي ث ة في أ ث ن ا ء هروبها من الله خلال هروبها من الكنيسه ان تتناسى الله وتمين دينه وتنكر ما كل ما وراء الغيب ولا تؤمن الا بما هو م ح س و س وانطلقت به تشبع نهماته وتروي غرائزه وتشبع شهواته ت ن ق ل ب حيوانا و ح ف د ت ا ل ح ض ا ر ة ا ل ح د ي ث ة ما ح ف د ت حصدت الشقاء والنكد حصدت بعد ا ل أ ع ص ا ب والقلق حصدت ا ل أ م ر ا ض ا ل ن ف س ي ة و ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ع ص ب ي ة و ا ل ج ن س ي ة حتى عاد ا ل إ ن س ا ن ك أ ن ه رسم بال وطلل خال لا أ ش ب ا ح بلا أ ر و ا ح و أ ج س ا د بلا أ ح ل ا م ت ح ق م ت الحضارات كلها يوم ان أ ر ا د ت أ ن تتنكب الطريق الذي فطر الله الناس عليه ص ب غ ة الله ومن أ ح س ن له من الله ص ب غ ة ونحن له عابدون وهذان السببان السبب ا ل أ و ل أ ن هذا الدين دين ا ل ف ط ر ة والسبب الثاني المحاولات الدائبه عبر ا ل ك ر و ن ا ل خ ا ل ي ة أ ن يعيش ا ل إ ن س ا ن بعيدا عن منهج الله ف ت ح ط ب ت كل هذه المناهج على ص خ ر ة ا ل ف ط ر ة التي لا يمكن أ ن تهزم و أ م ا م م ش ي ئ ة الله عز وجل التي صبغ الناس الله الناس عليها التي لا ت ر ب ولا معقب له ولذا فقد كان السلف يعبرون عن سعادتهم في ظلال هذا الدين يقولون نحن في س ع ا د ة لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف وما اجمل ت ل م ا ت سيد رحمه الله وهو يفتتح الظلال يقول ا ل ح ي ا ة في ظلال ا ل ق ر آ ن ن ع م ة نعمة لا يعرفها إ ل ا من ذاقها ن ع م ة ترفع العمر وتباركه وتزكيه ولقد خلصت من التجربه ا ل ح ي ا ة في ظلال ا ل ق ر آ ن إ ل ى يقين جازم وقطع حاسم أ ن هذه ا ل ب ش ر ي ة لن تجد سعادتها ولا راحتها الا اذا عادت الى هذا الدين وادركت من خلال ا ل ح ي ا ة في ظلال ا ل ق ر آ ن ان اكبر ن ك ب ة قصم ظهر ا ل ب ش ر ي ة يوم ان نحيي منهج الاسلام عن الحياه ويوم ان اكفيت شريعته عن ح س ي الناس وما اجمل ك ل م ة سيان وهو يقول ل أ ح د أ ب ن ا ء الحكام يقول له والله إ ن م ئ ة عرش مثل عرش أ ب ي ك لا أ ع د ل ه ا ب ل ح ظ ة و ا ح د ة من لحظات الجهاد الذي يجعلني على يقين جازم حاسم أ ن هذا الدين قادم ل إ ن ق ا ذ هذا ا ل إ ن س ا ن ل ي أ خ ذ بيده د و ر ه ل أ خ ذ ب ي م ر ة أ خ ر ى لينقذه الى شاطئ الامن والايمان و ل ي أ خ ذ م ر ة اخرى بيد ا ل ا ن س ا ن ي ة ا ل م ع ذ ب ة ا ل ب ا ئ س ة ا ل ا ف ي ف ة ي أ خ ذ ه ا م ر ة اخرى الى ح ي ا ة ا ل س ع ا د ة و ا ل س ك ي ن ة والاطمئنان و ا ل ر ا ح ة السبب الثالث هي المبشرات التي وردت في الكتاب و ا ل س ن ة من ه ا على ر أ س ه ا